بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا مرأة تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رسل منهم أن أنذر الناس أنذر الناس وبشر اليدين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا فاحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 من حبيب والذين كفروا لهم شراب من حبيب وعذاب أليم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نورا وقد زره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا في الحص يفصل الآيات لقوم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض من آيات لطوم يتقون إن الذين لا يرجون بقاءنا وربوا بالخياة الدنيا واطمع النوبنا وَرَأَىٰ سُوءَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَصَمَّ أُذُنَهُ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن أولئك مأوازوا النار بما كانوا يسعبون إن منذي لا منوع من الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار في جنات النعيم دعوام فيها سبحانك الله وآخر دعواهم فيها <تصفيقا> سبحانك الله وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم وآخر لله كرم بالعالمين девятьсот o yo celo wamo lena pechar as speajyana bo ni ان ذاو الذين عين نجون لقاءنا في طغيانهم يغنمون وإذا مس الانسان الضر دعانا دعانا لثم به اوقع اذا اوقائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يذعنا ما هو كان لم كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وصلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف سعنلوا وإذا ثَنَا عَنِيها يا ثنا بينات قال الذين لا يرجون لي قوم انا قال الذين لا يرجون لي قوم انا في بطلها غير هذا اوذ قل ما يكون لي ان ابدلهم من صدق اينسى ان اتبعنا ما يحاء الي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما سنوته عنكم ولا أدراكم به فقد نبث فيكم عمرا من قبله أفلا ساقلون فمن أغلب من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح ويعبدون من دون الله لما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون لنا أولئي شفعاؤنا عند الله قل أتنذئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما وما كان الناس إلا رومة واحدة فاختلفوا ولولا شرمة سبقت من ربك لقم يدينهم, يدينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتضروا إني معكم من الانتضرين وإن أبغل الناس رحمة من بعض الله أمستهم إذا لهم مكرون في آياتنا قل الله أسرع مكرن من رسلنا يشتغون ما سنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر أَتَأْتِينَ إِلَيْنَا كُلُّ سُمُكِ الْفُلْكِ وَجَمَّاعِ النَّبِيِّ بِرِيحٍ صَيْلَةٍ فَارْحُبُوا بِمَا جَاءَ رِيحُ اللَّهِ صُحْبٌ وَجَاءَ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَجَاءَ هُمْ مَوْجٌ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ زَيَّنُوا وَهُمْ مُصْطَفِّينَ لِيُنْزِلَ إِلَيْهِمْ جَيْشَ لا شَيْءَ سَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ إِلَّا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَذَابًا يَدْخُلُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا ma la te anku es de ma ca me I ma se faya sezon e se كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل, الناس مما يأكل الناس والألعاب حتى إما أخلت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا بيلا لو فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لن تغذلنا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ونهدي من ينشاء إلى صراطهم مستقيم للذين أحسنوا حسنى وزيادة ولا يرق وجوههم قدر ولا ذلة O e ga a favul ola e ga a fabuldan a go si cho وال din ke se voññe ciza vousñ ci un desga Känaga or siveåcuumm typaämöyni mlina Ollaä kan frabun gör i om fiä xnom Oja om män nä soom kämiä sommäne vuå deä inä äs avsna känä som فَجِئْنَا لَنَا بَيْنَ الْأُمَّ وَقَالَ شَرَكَهُ ظُلْمًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَكَفَّ بِلَّاهُ شَدِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْعِبَادِ الْغَافِلِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ فَلْنُقْتِلْ كُلَّ نَفْسٍ ما Wo il awa e mana zo mo de fra Wo وال مذكم من, من السسلام والأرض ي س ع ب الق وما يخيد الحيا من الميت وخج الميت من دخ وما يذفرون الأمر وما يب الأمررى ف يقول الله فقول الأله فقل ب ت الشق فلالكقول بص المصله فماذا الح في الأرض لان فأنا تصربون كذلك حصل كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء إِنَّ اللَّهَ يُعِيدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُحْيِيهِ وَلَئِنْ لَمْ يُعِيدُهُ لَخَلَقَهُ نَغْصًا إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ عَظِيمٍ وَلَئِنْ شَرَكْتَ بِاللَّهِ لَيُحَرِّمَنَّ عَلَيْكَ الْبَقَاءَ وَلَيَمَسَّنَّكَ عَذَابًا نُّكْرًا فَمَنْ يَهْدِهِ إِلَى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يسبع أكثرهم إلا ظلى إن الظلم لا يغني من الحق شيئا إلا الله عليهم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من ذلك لا شأن تطبيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراء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 突然 وmin ho mi yogni no bigge وmi no la يؤ e به و po على O eu le vos عملي va ko lui en bai o la sonmi à la'enfant sou bé ho ma Wa la ho ma melon om la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 إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا مُسْتَذِينَ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِندَهُمْ أَوْ نَجْعَلَهَا صَيِّبًا لَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُحْشِرُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَلِكُلٍّ مِّنَّا فإذا جاء رسولهم قري بينهم بالقص وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرع ولا نفعل إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون الفاعة ساعة ولا يستقزمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياسا أو نهارا هذا يستعجل منه المجرمون أثم إلى ما وقع آمن ان الان وقنص به سجعنون ثم قيل للذين ولم يوفوا ان بل خلص وجوا على هذا الخلد هل ترضون الا بناكون ثم تجثوا ويستعبونك حسب هو ويساومونك حسب هو كل ورثه انه لحق إنه لحق وما أنتم بمعجبين ولو أن لكل نفس ولم نسمى في الأرض نفس نسمى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقم يبينهم بالفص وهم لا يظلمون ألا إن الله ما بالسماوات والأرض الهاء ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءكم موعظه من ربكم وشفاء لنا من كل داء لما في الصدور وهو الذي أرسل قل بحق الله برحمته فبذلك فليصرحوا قل بطول الله وبرحمته فبذلك فليصرحوا فبذلك فليصرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله نسوم من الزق قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ نَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلَهُ تَحْتَ أَكْمَامِكُمْ فَإِن تَمِنُّونَ عَلَى اللَّهِ فَقَدْ بَغَيْتُمْ بَعْدَ الْعِلْمِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ وما تكون في شأن وما تخلو منه من قرآن ولا, من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليهم شهودا إذ تفيض نفير وما يعزم عربك من مصران ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أفرار من ذلك ولا أكبر ولا أثر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولى الله لا خوف عليهم ألا إن أولى الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين لا يملون اوشانون من البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدين كلمه الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم ولا يحزن كقولهم إِنَّ العزة لله جميعا هو اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ إِنَّ مَن يَسْتَدْعِي بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَيَسْتَجِيبُ لَهُ وَيَهْدِيهِ وَيَقُولُ لَهُ مَاذَا ۖ قَالُوا يَا رَبَّنَا مَا نَدْرِي ۖ Qalladhi ja'alana shumulana iranen jazluna fihi man naharun musirrat in fihi lakana ayatul sawmi yasma'un qalu sa khala Allahu wa la subha ana ghuru wal له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان مجالا على الله ما لا تعلمون قُل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَإِذْ نَادَى مُوسَىٰ قَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّ كَذِبَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَكْذِيبِي بِآيَاتِ اللَّهِ بِعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنْ أَمَرْتُ أَوْ شُكِرْتُ ثُمَّ خ سوَّيت ف س ت منجر من غجرية إ ع ما إنجريا إ لمي ورسكون من المصبين فك تب ف الجنا م وغ في الفلك وجالبوم خلا وأق أنذ كلذبضيا في فظ شيء كانقيذا كل ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات, بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نقضع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى ومارون إلى فرعون وملئه بآياته فستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من قالوا إن هذا السحر مبين قال موسى تقولون للحق لنا شانكم سحر هذا أتلحرون هذا ولا يفلح الساحر قالوا أجل سنتركنا عنه ووجدنا عليه آذانا وتكون لكم الكبرياء وما نحن لكما بمؤمنين وقال سرعون أسوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوما أنتم مرغون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطنه إن الله لا يفع عمل المسلمين ويحف الله الحق بكلماته ولو سنرى المسلمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون, فرعون وملئ هَيَأَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ فقالوا على الله نوكلنا ربنا لا تجعلنا فهلة للقوم الظالمين ونسنا برحمتك من القوم الكافرين وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِنِصْرَبُوا يَوْمَهُ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ سَيِّدَنَا في الْعَوْنَ وَمَلَأْتَهُ زِينَةً وَالْمُلْكَ وَلَمْ ۶۶ ۶ ۶ ۶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 راو ونواجه ضغوطا وهم وعدوا الله اذا انجمت الغرق حالا لا اله الا الذي امنت به رسوله لو انا من المسلمين Qdafata qabil ko se mosni Hal om nona ki ke be ko bi ben x ke ya Wana kesin do inna وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ عَنِ بني هَٰذَا ۖ وَلَنُظْهِرَنَّ لَهُمُ من ۚ وَإِنَّهُمْ لَكَانُوا يُكَذِّبُونَ ۖ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ عَنِ الْقُرَىٰ ۖ مَا أَخْرَجْنَا مِنْهَا مِنْ أَحَدٍ ۖ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ عَنِ الشَّيَاطِينِ وَمَا هُمْ بِرَاجِعِينَ ۖ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ عَنِ الْأَكْثَرِينَ ۖ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ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 يا سيحت يا رجل على بال الالم فلولا كانت صريحه ما نرفعها ايمانها قوم يونس إلا قومًا نونسهم آملوك شفنا عنهم عذابًا خزيًا شفنا عنهم في الحياة الدنيا وبسطنا لهم من عيذ ولو شاء ربك لآملن في الأرض كلهم جميعا أبنك تسلم الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنصر أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ما لا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إما ثُمَّ نُنَجِّرُسُهُمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ نُنَجِّرُسُهُمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ذَلِكَ حَقًّا عَلَيْهِ أَن يُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِن دِينِي فَاعْبُدُوا الَّذِينَ سَاعَدُونَنِي مِن دون الله ولكن أعبد الله بنبي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجاك للجين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرط فإن فعلت فإن كيدا من الظالمين وإن يمتس الله بضر kar chipa vo en na Oi yu de te ka meghan din وإن مردك بخير فلا رأتني قبل يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الوفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما ما أنا عليكم بمتيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين